قُلْ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين وَلَمْ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 ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موسطا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا آتاهُم مُّوسى قُرْبَانَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ